أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده <تصفيق> يحسب أن ماله أخلده كلا لا يبدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصده في عمد ممددة.